أَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خُوِّلَ نَعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا قال انما اوتيته على علم بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما اغناء عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلمو من هؤلاء يصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين او لم يعلموا ان الله يسطر رزق لمن يشاء ويقدر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 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً ۖ فَتَنبِهُوا ۖ فَتَنفَعُوا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 تَقُولُ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ